يا أيها الرسل كل من الطيبات يعملوا صالحة إني بما تعملون عليم وإن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 حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجئرون لا تجئروا اليوم إن أنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلع عليكم، فكنتم على أعقابكم تكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون، أَفَلَمْ يَتَذَبَّرُوا الطَّوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاؤُهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنْ؟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 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ غُرٍّ لَنَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذًا هم فيه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 أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد بعدنا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 حق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لدهب كل إله كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون الرّب إما تري أن ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإما على وإما على أن نريك ما نعذهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السوء نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركتك لا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون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 يوماً أو بعض يومٍ فاسأل العادين قال إن لبثتم إلَّا بثُم إلَّا قليل اللو أنكم كنتم تعلمون أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثاً أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثاً وَأَن إنكم إلينا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الرحمين